ولقد كَذَّبَ أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال قيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصلحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون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 ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى ياتيك اليقين الله